الحمد لله رب العالمين والعاقبة والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعض عشر خينت داقل إن شاء الله وإحكام له وقال لا بسائل إن شاء الله بس ألونا شارعينو كسوهد اللي وحي شارعي اللي وحين نودن به سنعه من فطرة ايا شارعين نودن به وحاكسوهد اللي مركز محاويان عشر كين عشران ثاني يهورين ماشا يكد يوغي مركا شارعي ماشا قبل لوني حلوكي هيت بيني جاس بيني جاس بيني جاس او كان خبل الله ها باي و خمر خاصو xawayaan qaba inaan ku xiliyo maxaa ugu dambaysay markaas xawayaan caabula ahbar warkiisii caabula ahbar warkiisuhu ما بخي لويري عليك وحوحدنا لو كبود يعني وحويا الضمير بختي هرقيسا هو حنقدم مارخا كانت ام جلد خمار ميتيم ضمير مارخا سحويان بختي har igisey mar khas wax ayaan ka sameey islaam marka hadoo muhaafirka uu u sii bay mas'aladaas oo la isku hayaa marka waxay ku tagen baabuurka cilmi sida qadsaatiy akramiyo fadlan ka bood baa mid jays حرق دوائرنا كمين سويسمين وورقا وورق إسرائيلي وصححين لكن ضمنه إيسوه إنه لب عشران وكابرة كإصناب إلها ومتلق عليه مسألة الأمرق الخلافة كنت جدوا علمه وإيسوه أيان حديثه حرجنا مرفوعة وترميذ وصوصاري من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه وعرضاه أو إذن مرقى كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف و صوف و سراويل صوف و صوف و كان من زلد حمار ميت نبي الله موسى ربه مرقه لهد له و حان صارنا مرقى صوف لغا سبه إيه الجبه صوف لغا سبه إيه سرغال صوف لغا سبه إيه مرقى كم مرقى صوف لغا سبه labadiis kawoodna waxa ahaayeen dowerka marqa Hartiz MK Sanchez ayaa ka sameysnaayey hadiidisa markaa saa si tilmaamaya hadiska uu bixiyayna haakim ba sahih yalee hadiidkas xuduud marka wala isku hayaa marka Iraqisagu wuxuu yidhi waxa laga yaabaa inuu maqsuudku u xirnaayo in ay tahay talo taba wax khas kafi aan ayu waayiba laga yaababay jiraahe habi masallana waa isku haya in najaasati haadan u dhawxi loo siibay taas ayaa u <تصفيق> <تصفيق> بي مركة بس ألواتي مركة وحين القرنسا مرك أي نوكالين كله قرننا شرق وحكاين لأن مركة سحوية ختان ك... ختان كمركس اسكدتان كي مركز سحوية من اللي اسكدو أحكامتين مركز سحوية وأحكمين مركة أي نوكالين قرننا إن شاء الله تعالى سعرق <تصفيق> الخطان كماركا من جهة اللغة هدينه في نوحه الخطان ومستره خطان ويهان بمعنى قطع ويهان خطان كنوحه لها وقضع الجلدة التي تغضي الحشفة من الذكر إلا قوية ماركا هرقة قفك حشفة ليس يذكر كيس يحوم كيس ترنك قيمته وردبوه لكريا إلا جرى مركة. وحال كل الايلى markas waxay kala noqonaysa iyo waqal iljildati lati fi a'la fi a'la fard al'untha in murkha sa hawaya aljaro harqa markas hawayaan gowda fardigeeda markha dabori khira khassatan maḥall aljamaa'a wuxuu gowu cilin kara markha sida nuqaymu kusha kitab rasul yaghana tuḥfat almawlud bi ahkam so noo yeemajuu aw kowr xumo jiladka marka saxay koobad safxada sadex qol iyo kaw xukun waxa kale oo murka qodobka 22 la leeynaa xukunkiisa anoo way isu khilaafaynaa qodobka 3 qolba ku jira waajibun ala dhakaru wal insa radiyadu wajibu ku yahay guuditaan ku iyamae waajibun ala dhakari waxa way mustahabun lil marat qadawa loosnaaya ka marka raga markii laga hadlay iyaga raga waa waajib sidii raga jaha wa mar khaas u xawayaan marka ee hadithka bukhari si ku sunn yixtatan ibraahim oo uu ibn sa'inna sa isuu sidaytan sanad jira ar iyo isguday mar khaas u xawayaan allahu subhanahu wa ta'ala isguday walayatan bil حقا لميل الله ابراهيم ما دام يديفي سي تاي قيناي محمد و خاليد سوما او خينا الى كان تتبع ملته ابراهيم حنيفا اتسوع مرقوا امر امر كن واجبو كان طيب امر قواسدان waxaa kala sugan xadiis baa suganaysna nin islaamay ayuu nabigu ku dhisa sallallahu alayhi wasallam alqi anka sha'r alkufr waختtam tibaha marka galnimada iska go oo iska أبو دوهي البان او دوستي به حقاسو صاري شيخ البال نوصي وتصحيح وتحسين يا بشواهده لكنه نو يسوكان حديثه وضعيف اذا امار يسو كو سي خيل ديره و خوري دماغك دبوته فالقصيره قبا رجل واجب فيه. مالك يوسف يا احمد وحين الامر خاص هو يا امام مالك اسو كو سي خيلره ما لم يختتل لم تجس امامته ولم تقبل شهادته in walu wii suu ma balaanu oo salaadad kuma tukin karo markaati in san lama aqbalayayay ku ku siidhaydaayso taa kala intaasiyda mas'ala kala yiduna amarkas ya'ni marka saxawayaan adilada marka saxow marka loo daryeesho marka saxawayaan nabigu caleehi salatu wasalamu iyo amrihi salamu ijma' walu kuun samayna walaydaha waxa kala waa da khilaafan baa ku jira marka oo waajiba bisawaasnu ku raagaya warkeedo xadiisa kusoo horrinaya xadiis wada noo daciifaa mas'alada ku soo gaad xadiisa kusoo horrinaya waxa kimna marka saxaway xadiiska nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam xadiis muqaddiya gabadh xindiga gudaysa wax gudguli jirta marka badiina ayaa wuxuu ku yiri marka la tamtay la tan haki waxa وحاويا hawiyan goobana taasa u dheefta كذا dareenkooda goob minkana taasa amr xaqiisa ugu ka caalmeyn yahay marka hadithow dad wax soo saar Abu Dawud ka soo saar leeftiisa dhaxifi hadaba waxaan dhahayna marka rag iyo dumar khama waajiba ku tahay calaam qowl raajix limada rag iyo dumar khama marka sax waayaan waajiba ku ahaato laakiin marka wujuugkasi marka ma raaduna farqi u dhaxayrin waxaanu ahayna markaas waxa wayan mas'alada iyada marka nisaa iyo shaqaa iyo quruxjal bana ahayna ee asxaabku xuseyimin farqi buu sheegay isaga oo fiir sharaxil mudeec oo xilayay marka faa'iido laga helayo raga ayaa halkaa ku uruusanaysa majaas oo marka ti jaa samir kha suuxa wa ya ka dalnaysa laakin dur khiyira faayida ka dalnaysa kaliya inuu yaqallalo shahwata dareen kale oo biyeynaya wax kale oo faayida ka jira oo jilto iyo mar khaasho u soo saabin murqa islaa amir kha suuxa islaa la isku hayo oo uu ka soconayo murqa waay haa allahumma salla alayhi wa أكثر أن العلم وحيق وأن مرخة واجب على الرجال وحاوى أن سنة للنساء ومرخة سنوا يهباء قران وليس واجب عليهم سبن قداما مغنيق وكوت المامي ألحافظ من الحجر عسقلان نفتح البادر المسؤول قرية إذا لم يريد مرخة لك وأصنبه كشه يقول لك وأصنبه لك أن يكرم عنده أكثر يساء قرمك كلام تلمامي حل ما لقود يقفك إذا أنه يحور يصير جمهورته قران والبرنانته المرخة في حال الصغر يواجب معها damakha waxa wayan in lagu doon ba qofka waajiba laakiin waqti waajiba xaddidan ma jiraa markaa waaye wayno ka soconaa آه. وايه اللهم السعان بابو يحن بابو ياما جاو يحكي في معل الكافر قال كمانقص حويا اللهم السعان عنا حيث به ساح عما بروتك ساح وايه باو ما جاوي راح يكون ذو باب يحي الكافر قالك عيد ميهسه ان من لوات سيسه وحدثني عن مالك عن ابي الزناب عبدالله من ذكوا عن لعداج عبدالحامل هرمس عن رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم يأكل مسلم وقفك مسلم في وحقوعنا في معي واحد هل حيد ما كلمة محل ملوكة أو كلمة أي وحققاتا والكافر قالكم يأكل وحقوعنا في سبعة معاطة وحيد ما أي وحقوعنا وحدي حد كان بوخاري اسم باصصاري وحدتني عن مارك عن سهل النبي صالح علويه على بروره رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه وحا سومرتي ضيفه مرتيها سومت صلى الله عليه وسلم كافن وقال فامر الله رسول الله وهو امر صلى الله عليه وسلم بشاطي المفار يافحل بالوالول ليس فشربا مر خاصه عبي خيلابها لسكدي عانهدي ثم أخرى مدخل الله لليسوف شاليب اوتينو عباي ثم اخرى مدخل الله لليسوف شاليب اوتينو عباي حتى شاليب الله عباي خلوه سبعشيه 7000 فوريع anu ثم انه يصدع اصبحوا وبل يسوفا اسلاما ويسلامي الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بشات نفريه فحمل ابو علولي صف شرب خلاله عانهدي وعبي ثم امر الله وامر باخرى مثل او فلم يستتم مهامنا دميسنا حديثه وعبتي كده ودمين فقال الرسول الله, الله عليه وسلم المؤمن يشرب وحو في ماء واحد والكافر يشرب في سبعه اعماق حين وحو عبا حديث مسلم لاصصاري ضاب النهر الرباني يسري ويوبدا عن الشربين لقعب في آنية ولا ش في الضع إيوان نفقين لا وفوف المرقى في الشراب الشراب كالنحديسة مرقى مرقى إلا حي... آنية الذهب والفضة إلا استعماله وحارم مذهب أبو حنيف المالكي وشافعي خلافنا بسألها كومج اج... حايمة الأربعة بسألها واسفوها فخصيني وخلافنا كومجلو وإينا بيقول صلى الله عليه وسلم وإنها هي مرغة صحوري لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها اللهم في الدنيا ولكم في الآخرة قفكا لكن كوي سيستكور أما كوي مائنا ويبيو كوي سيستكور مائنا كاي سيكور مرخان هل تصح ضهارته أم لا نعم وهو قول شافعي وإسحاق وأصحاب الرئي والثاني لا يصح قول كلا بعدما أنسح يوقع او بكر وخرقي سيده وقبا ويان اير وايت عن احمد بن حمدويه وايه وحدث لي عن مالك عن ناصع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن خطاب عن ابن عبد... عمر وخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبي بكر وسدين عربي سلامه الزوجين والنبي حاس عليه الصلاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وخرجت لدي في شدو عبيه في انيه الفضه ويراشف الضد انما يجرجر وققرلينيا او قرقرينيا في بدنيه علوشي سنه نار جهنم نار جهنم اي علوشي كوقرقرينيا هذا هو النسخ يشرق لنا فوفو ارى انت حكمه مخو نقونيا ايذا نهي يغاسي نهي تنزيه با نهي تحريم فقط ألاهو على إسفحة مرخاة وما أبداه أن يكون هناك نهي نهي مرخاة صحوة اللهم استعاني عن النهي تخريم بكو عمبارة وعلى سلح حديثة ظهر جيسك موقات حكمت الله ديدي يوم حكمت الله ديدي يوم حكمت الله وحكمت الله مرخاة صحوة يوم حي أفكس وحلغي يا باب إلهي إنه وقفك الدور الصوني وعظه وكارغه يجب أن يكون مرخا سادلت بحوة يمين ودير شراب كنا الدور يا أبيه يا الله أبقى يا باب إلهي ونحن قيمة كمده وعيه اللهم استعم وحكى الله يا باب إلهي عظه فينا كصوب أحد يقياه بيه وكناح طفو أما خاقه أفكي وقجلت تبيني صورك علي بيه وكناح طفو يا صورك قلب ارماصلغه بقياب قارخو يراي ما خاجا سيده خباابي وكلا و شيغ رخينا والله تعالى الامام المقيب يسو في زاد المعاذ وحريري يسو امحوك مثل مثل سكار لو و خورا في الشراب فانه يقسم من فم النافخ رائحه كريهه يعاف الاجل هبيب وحريري مرقاه شراب ان بيها لو ان بي اشرا بك و خلو نوغ دخنسه و خاي urtaana murkhad dadku way biyadaya markay uriyaa hadduu waayay allahumma salla alayhi wa sallam misalada markha waliba tan aadibada hada joogtaaya dhaqaatiirta hada jooga aad baan u nahayaan oo salaada yara wuxuu ruuxu xireeyay qofka bukhuur qii umiga calooshisii san kasoobaxayaan iney jermisiyo واي اللهم السلام عليكم حديثنا ابو خاطر اسم بالكنسو صاري حدثني عن مالك عن مولا ايوب بن حبيب مولى سعد بن بقاس ايوب بن حبيب قال لي اها اللهم استعان ايوب استقيان من الريح وايوب بن حبيب وايوب استقيان ما نقول نسخه بالكود باغي لكن هو بن حبيب هل حديث في حديث كان وحديث كان هذا يدلتها لها سنة وكشها لما من عبد البرد كتابك يسألوه يقانا التدليد في المواطنة التدليد والتمهيد لما في المواطنة من المعاني والسانيد ايو كشها يا مرخوة سبحانه لو أعطني الله هل كان حديث كليم وكليم ايوب من حبيب من ايوب من علقبة من القبيعة من اعور من خلف من عمر من وهيب من حذافة من جم حمالي لها wa ay allahumma sa'an qudayd masliya lugu dilay boqol iyo sadar marke jeed nabiga ahaayd qarqoda boqol iyo sadar iyo kow miid aheen wa ka mar Arabi misna abu kawdi al-juhari Arabi misna al-juhari al-madari min aad al-baro huru magac ismaad duu taagin haafidku wuxuu ku sheegay fi tahdhibihi tahdhibu tahdhib kan jalka laga toonaad saxda marka 100 iyo علي بن عبدالله المدينة وحوري ومجهول بولننكاني يحيى من المعين بذكرية البغدادين واثقة بولي ابن حبانا في <تصفيق> الثقات وكل شيئي ورقها واننقاس وكاوركيس أنه قال وحوري كنت وحنا عند مروام الحكم فدخل عليه ابو سعيد الخدريب أبو الصلاة فقال له مروام الحكم باكويني أصمعت من غسول الله ما كما قشص الله وليس أنه نهيل نهي عن نففففتانك في الشراب شرابك فالحديثة وحلوه نقول نحن يشتغل فقال له أبو سعيد وكويري نعم فقال له رجل مباكويري يا رسول الله إني أنه لا أروي هذا بكه وكما لا أروي أكما تلقيه من نفس واحده هل نفس الشكلية؟ ومرقب معنا أنت هل مرقب قريو؟ كما تلقيه؟ فقال له رسول الله وكما تلقيه فقال له رسول الله وكويري صلى الله عليه وسلم فأبي للقدحة والقلاسك كفه عن فيك أفكه ثم تنفس نفسه انت لأفكه صعوك قعده دي بده كنا يسامنانك قال وحوري فإن روح نرخي القذات توصخ وفيه وإن كنت حذرته لو وصخ لاني نبوف كيرا ايال لباهي يهي قال وحوري ماي فاهرطها الضالي انت صعوك بلقي بلقي انت وطق نصومه صعوك بلقي حديث الكلمة لو سوصري في كتاب الأشهر با وما جاء فكره هي في الشرابي امر خص او وحدي وهذا حديث حسن وصحيح شيخ البان لو هو تحسيني حديث ما صحيح لكنه تحسيني في السلسله الصحيحه ها با وما جاء وحكمه باب يا في شرب القد من كعبتانديس وهو حاله ويسون على قايه وتايه يسوا تاغن مع ابو بكر اللهم سبحان وحدثني عن مالك انه بلغ وحسو غنى عمرو وخطاب وعلي بن طارق وعفوه بن عفان كانوا يشربون ويعبد قياما حالة التقى حديثه موقوف ويهوال بالقول نقضه وحدثني عن مالك عن مجابي الزهورية أن عائشة أم المؤمنين وساب من المقاص كنوحي لا يرياني قوان أرقين بشرب الإنسان قف إنه عبيتان فيسه وهو قايم سوى تاين بأسا واحد بطاوين أرقين وحدثني حديث نواة موقف تفرغد به مالك وحدثني مالك عن أبي جعفر القاري رقق قرغالي غرغال مشهور قابو كميدها استمرتها وقراءاتك عشرون كميدها مرخص السلام خان وحويا ومختلف في اسوي ما يعيس مشهور بكيتي وقالو أنه قال ان عبد الله بن عمر, يشرب قائمة وحدثني عن عن عمر بن عبد الله يشرب سقاء بقايمه حاله تاغيه وحدثني عمرو بن عبد الله ان عمرو بن عبد بن الزبير عن ابيها انه كان هو يشرب كعبه قائمه حاله تاغيه هادو مساله المرقه سحوينا بلكه المرقه مساله حديث حديث النهي باكو يمد waay allahum sallallahu alayhi wa sallam صحوية markaas u هل ما culimadu hal imaam ibn battal wuxuu u diray markaa mas'alada iyada uu xuleeyay markaas xawayay xadiidka diidaya iyada markaas xawayay xadiid xadiidka diidaya ayaa innu haddii rahimahu allah ta'ala wa wuhuri hadithii soo noqliyay markaa ibn badal wuhuri ashara marka bukhari ka hadlay wuhuri tarjimaysay bukhari babu surbi qa'ima ayu sukdumisii hadithii calim talib bukhari ali talib haba ay u soo taagan markaa sa wuhuri dabba waxay nacaan midkoodu wuhuri nacaaya isoo soo taagan waxba ama rasuulka waxa hanxallahu alayhi salam sadu arseen ay isoo waxa way هل كان مركز وحوية أن ابن بطل وحوري أشار بهذه الترجمة إلى أنه لم يستعنده الأحديث الوالدة في كراهية تشرب قائمة حديثه أن قصر وتلك كراهية تتلوح الوعب ابن المركز وحوية أكتس على السقنين ونسحين أي مركز وحوية اللهم استعان أي مركز وحوية أكوى ذا بي المركز حافظكم مركز وحوري كذا حك... قال ابن بطال ساسو يري وليس بجيدي والقيس ما في علمه بل الذي يشبه الصنيعه أنه إذا تعرضت عنده الحديث لا يثبت الحكم لكن سلا بخاروق وميري الحديث هذا يسوأ ارتفاعه حكم لكم سوى كراء معنا مسأل راسيين واسلا مركة الحديث المركة سحويا لما أصدقوا بيعملوا وقع ذلك قرخوا ويرجحينه wa xariiray murqa suxaw iyo ahadiisa jawaaska tusileysa iyo ahadiisa nahayga ahadiisa jawaaski balanla tusileysa ka xoog badan yiiraa inuu xoog badal saas iyo wiiraahe cunuba badali murqa qaar ka mid ah waxay yiiraheen waa ma mansuukh ba waxa yiiraa murqa asadmi ibn sajeeri roga suxaydeen ما دامي تأميه كعب بيه معلم الصحابة والتابعين على القرين نسألها يد والسلام ابن حزمي سألها عكسي ياثر شعبه وحيري أحاديث مرقى جواسك تصينه ساله نصخي كو الله يقال أياه نصخي يسوي المرقى لك أيها علوه مرقى وحاوية مرقى ودصد حدوى جلتية طريق صد حدوى علوه وحيراهين كو محيراه مرقى سحوية جمعه أولى جمعين بإلهين وحسرين أبن فرج الثقن في يوكل وحير waxa laga wadaa taarnida socod baa laga wadaa socodka waxa lagu caba laga wadaabaa yiraahad aa waxa taas waxa kalta taweej weeyaan ee kulay jamaa saxaban noqonaysa bisalada yana waxa kalayda qaar khusaan ku jamceena waxa wayaan daqiiqado khadaabi khataabi ibnu bataliya qaraan weeyaan in la yiraahad marka saxaw yaa hadiiysa nahyigu wa المقي يسبب في زاد الم مع ح كان من هذه الله عليه يسلام على ش وقائدا حك كان من هذه المؤتاد وصح عن هو أنه هناها علىشر قائبا هل سواء صح مرك حوح كان صح يير كيت قانه لج أضقصدييب وحكلوكاس أن صحد إن مخ تع قه انت دمج الله عليهسلام كان سح مرك سو المقي كان صه الرحيم الله وتعالى siina mas'ala ugu dhowey ugu raajacsana waa in loo yiraahdo xadiisna nahygo si sawabki xadiisna nahygo waa karaahiyo xadiis markaan jawaaskuna xadiiska kale ee bananaa inaysana leeyahay bayan jawaas weeyaan ila bananaa taasiyaan waaye ma la fahmi Allahu subhanahu wa ta'ala baabu baabu sunnati wa باب الصلة سيدة الصناد و بابها في شنب مركوح لعب يوم يوم المناولة إلا الله عن اليمن ميلي حق ملكتين لغالله عمرها وقف ملكتين لغالله عمرها قال رحمه الله تعالى وحويري يحدثني عن مالك عم الشهابي الزهورية عن رسول مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوتيه وحلوك وحلوكا نبال لمن معانه قشيبه اللقب الحي بماء بيامي البيع رعيالك حقيسك وعي يميني من التيسن عربيه لمره إبادي آها وعي صادمي حيسنة وبكر السديق باها فشرب وعبي ثم عضل عربيه لمره إبادي وسي وقال وحوري الأيمنة فالأيمنة الأيمنة فالأيمنة والميني تكمل لو مدخاء الأيمنة فالأيمنة dinaba moqas waxa lagu nasbiye marka sax wax weeyaan ee wa bafcul ficilkiisa la xafayoo acdhisii al aybara wa salaamaleen sanizul qaliba u yiri waay wuxuu yiri marka wax hadis bukhari isma او يحاسب الدنار وصلب ابن الدنار المدني ما لا يراها ان صاعد الساعدي الانصاري صاعد يا السحاب يا الشهير في السنه وحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيب الشراب عبتا با الله كره فالشراب او عبى منه شراب وكعبيا وعن يميل بنت سنه غلامه وليرى هو ان يصاد بي حي سنه, سنة الا بها فقال الغلام الملك كير ربي قيل تاذن لي ما يدمسان ان يها ولا يكون ولا ياشا ان نسيو وقال القلام ولكيرا وحوري اللامي والله ما قد أرطي يا رسول الله رسولك إله يوم لا أؤثر أدور بما يبنصيبي قيبت من منك حقاية يصنة أحدا غفنا قال وحوري سأل مساعد ساعد وحوري فتله رسول الله بعد الدجين صلى الله عليه وسلم في في يده ولكيرا قعن تيسى ولكير مرقى عبد الله بن عباس بو أحا. اللهم صعان وعليه تقنا باب وصداب يحيى حديث البخاري نسمه اساسا هذا باب جامع ما كل من يبا باب يحيى اكو يمي في طعام وطعامك وشرابك عبيدانك احاديث متفرقه اي يا مهسن حدثني عن مالك عن اسعد بن عبد الله بن طلحه انه وصني عن اس بن مالك يقول سول قال ابو طلحه انه هو كل لو مسلم نقصه سمعت روان مغلى صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عتك يسمع مغلى اه way yahay murkha dhaafiif ma isqoo dhaafiifaa acrif wangiinay fi codka dhaxdiisaljuuca gaajaan ka garmeeyo nabigu gaajaysanaa sallallahu alayhi wasallam fa falindaki aktaad ma yahay inu shay waxba aktaadu wax ma ku haysa fa qal waxa nnaam fa akhrajal waisoos ata qaraas jawaab bay soo saarto bi sha'idun heeda thumma akhadho thimara khibar bay soo qaaday olhayda ثمنا دسدو ثم دسدو ثم دسدو تحت, يقف... تحت مرقا صحوي... تحت يدي قانتيده هوسيده هوسيده وردتني وردت سنيه مرقا سحوي وهو اسكو خللسه مرقا يعني وردت سنيه ما سمعناه د وحويا سيده صوابك مايشا وحنقنaysa يعني غي اي موقا سحاوي اسكو انا بركي بركا كلاي كو خللسي هنا بمعنى هو يكو سو ويا اما ثم دسد وي جلسيه tahta yady qantayda hooseeda galiseen kalkasheeda mudada tili guu ino rasaas ayu duubtay dibbadu ثم أرسلت نوائي دلقي رسول الله بإيد القيس صلى الله عليه وسلم قال وحور فذهبت وانتغي به مرقى صحوي عن جردي وانتغي فوجدت رسول الله بن قليل صلى الله عليه وسلم جاليسا صغرا فريا في المسيدي مسائكا نحذيسا ومعه معيسا الناصر ضدت خباها فقمت وانذري ساقي عليه من فقال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة, أرسلك أبو طلحة ما أبو طلحة وكسوا دري قال وحوري فقلت حامل النعم قال wuxuri adii taa aan la taamii mar gaashu bu kula soo diray faamtu waxaan la nacaam fa qala rasuulullaahu xuburi sallallaahu alayhi wasallam liban macahu dadkii muuse saabu kuu diray qobo arna ciya qala wuxuri san qala qowtige mar gaawan dalagtu ana waasiga baynaaydi hada wax loo kaayo magarawisa فقال والله حتى وخر يا ام يا ام سليمه ام سليمه قد جاء رسول الله يجيب سلام عليه وسلم بناس داتكي ولا ييبن وليس عندنا عتنا ما هي دعامر غاشين خقيسا ناشاي مضعيمه قوله نو وحن قوديننا ما هينو رسولك و يمين عليه الصلاه والسلام ما حصلنا فقال ام سليمه حيث الجوال الله تقان الله ورسوله علم الى رسولك سا رسول دهغلني ادو اسك داويتني مره الله اكبر قال وحوري مرقاص انطلق <تصفيق> حتى لقي رسول الله الا رسولك اللهم صل وسلم عليه فاقبل الرسول وهو سوق الله عليه وسلم وابو طلحه وهو سوقي حتى دخل الى فقال الرسول الله عليه وسلم هل يملك ما عندك وحياتك طالها سوفات بذلك الخبز عند راير بيلا تيب فامر به الله ابن رسول الله, الله عليه الصلاه والسلام ففط طوالك الجدبي وعصر ويكد جبس عليه عندار ودوشيدي ومسلمنا اوك كانمر خاصه اوكوكوكد وخريره وا واممر خاص حويان ويل كسو غيمالوك لو شوبا سيده قالب waaye marqa waxa wayan faacso waxaana way ku jidibisay allee marqa khubziy aan deredii dushayda waxay ku jidibisay ugu saleeyna ugkatan markaas waxa wayan qumbulo markaas waxa wayan lahayd uu suunaday ana waxa wayan wax la dhigi ثم قال رسول الله يحري صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لا يوحد يقول إله إله ثم قال وأحبك واخرين معناه ما شاء الله لا يوحد ون يقول إله رواية مسلم رواية السعر عنا فمصحها دشو عندي عند السعبين ودعا فيها بالبركة بركة ودعاء مركة رواية كمركة Thanks Lord بسم الله اللهم أعذم فيها البركة بركة إله أبذى مركة وآيها الله مستعى عليه طولان مرقى سحوا يام ثم قالوا حوري إذن لعشرة وارتمنوا إذن لعشرة ثم ننفصح بالدخول صغلطانغة ثم الله في سوداء سن الله وإن سهره ف الله فادن الله مؤدم فكلوا أنا حتى الشبي إلاية الجيم سماخ جو بحا سماقال قولور إذني عشرةط سود فدين الله ائدمي فكل حتى ش إلاية الجيم سماخ جو بح سماقال ور إذني عشر تو صودنا فدين الله ت صدع فك إن حتى ش إاء الج سماخر جو بحان سماقال وحول اذني عشرة تو سود او الثمانين رجولا سديا تنم جبكي رامان ابدا يقي ومن كرامات ومن النبي صلى الله عليه وسلم نبي المعجزات كي سبك بدا حديث البخاري المسلم بعض الصغاري وحدثني عن مالك عن بي الزناد عبد الله من ذكوان عن نعرز عبد الرحمن هرمز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعام الاثنين لبابا قفراشنك وكافي الثلاثة سردح وكفليا وضعام الثلاثة سردح وقفراشنك وكافي الأربعة أفربو اللهم صل على رسول الله يعني حووهين خalke laba ka dad gilahayeen sadax waynay ka dadgaan xalke saddex ka ma sadax waynay oo dhan shantaa u cunaan xalke saddex ka dad gilahayeen ade afar waynay marqaas u cunaan وموضوعي كوجلتاي عمر والبركه البركه من نيبداي كوجلتاي موقساه اني ما احمدا وخذي جلخين والله تعالى الطعام اذا سمعت فيها اربعه امور كان فيه البركه وير افرق راشينك سويمهادين بركه امرخا كوسو راشينكا وخذي البسمله تو في اوله والحمدله في آخره ومرخا سحوان وال اكل مما مما يليك ايوا وخذي مرخا وتفيل الاي دي مرقب بحضن الحمد لله تراضه انت كله كوس لنا عاقنا اتكعون طوطنها عاقنا شكسي واضه استنام وضع لحظة يو احكاعونه لحظة كوسو دكتام نبي سعى صلى الله عليه وسلم إيا مرقب سحوية ضدنا من وضعناه البصورة في أوله والحمد لله في آخره إيا والأكل مما يليك إياه مرقب سحوية وتكثر الأيدي حديثنا بخاري المسلم بأصوصه هذه وحدثني وحيورغني عن مالك وكوري عن بزوير المكي وكبزوير المكي وحالي رمكي عيسى محمد بن المسلم بن تدرس والإله أن جابرنا عبدالله أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحويري أغلقوا الباب الباب كحرة وأوكوا السقاء الباب كمين كيس كحرة وأوكوا السقاء أولك بيوها يكددان أفك كحرة وأكفئوا الإناء أولك الجنبية أم الضبولة او امسخمر الاناء ويل كدبولا واطفيو بختيه المصباح الان بدا واستين كليل كنا ولا مد ايه فان الشيطان شيطان كلا يفتح مفربا الباب لحري ولا يحل مفر و كان ويل افكا ولا يكشف مفيده انا ويل مرخصوا يان لدبولاي وان الفويسقه فاسقه ديرنا تظلم ويكهرن على الناس دتك بيته غدغودا فاسق قدير وجيل قوي و فاسق قدير حديث مسلم باصوص قال الامر بالتقضيه الانائي هضبه غبضو هاديه اي مرقه ويلش ودا افقنا هو يسود دخياله هاديه اي كسيت حتى سوبوغو و بسري جيتيت باي انا كوكت ايذا انه يدينك اذا اوش الله حر hayu welash markaas waxay la wada gambiyo waliba san xilliga cuntada in ku dhiginaay kamaydo ay markaas waxa weeyaan daboso wa ka markaa Allahu sallahu alayhi wa sallam malku arxad ku turugto haa shaasiyadu waa halis haa Allahu sallam وحيا الله أن المرقى هو أمر كنّا أمر ما أمو مرقى سحويا إما أنه يقبى مرقى هو أمر الإلساد وبمعنى واجب يسخنى من ما هبو قبا يقول هل ليه إلا ومصلحة دينية كتا على اللقاء يسألوه هي مصلحة ويا لكن مصلحة دينية كتا على اللقاء حفق النصي قتلها أيا كتا على اللقاء وما المحرغم تدبيضه بأكتا على العيد محو هذه الأوامر لم يحملها أكثر على الوجوب وحوية مركة صحيح الله السعان ببان قعمل مضوك مين حنبارين بوين مركة واجب لكن أهل الظاهر قوحكوا حنبارين مركة وجوب بوين مركة لكن مركة صحيح حديث الظاهر قوائل لقو حنباره انتوا احكار لنا يليه لي مركة ومركة على أدنى درجاته واصمين ليله ومعناه marka taa dadka isticmaalka waxti weydana way ku huru moogta ay nabiga calaasiisa sallalaam ba dambiyintay soo winaa walaasay ay annagu ku soo dul toortay markaasa nabiga madabisaa xaq u gubtay in shan la dhigeen lag marka markaasa dambiyay ruufasiiqada yildab oo ay ku huru neeska ilaaliya mid ka nabigu sallalaahi alayhi salaam markii وحدثني عن مالك عن سعيد عن مالك عن سعيد بن مسعيد المقبوريه عن ابي شريح الكعبي ابي شريح الخزاعي الكعبي ونسبته الى الكعب كعب, الكعب كعب بن عمرو وبطني وجلبكم من ري خزاعه ويا كعك الكعبي كعب بن عمرو هيا كعب بن عمرو بن كعب بن عمرو وجلبكم من ري خزاعه ما جيس وحليله ابي شريح خويلد بن عمرو بالراسد غاجحه وحو إسلامي فالحمة كأي القهر بو إسلامي فالحمة كان على أن يخز عيسك أو وذيبة بذيره كل انتهي نحن من السيد من خجيداً رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري من كان يمين بالله ولي من آخر قوفي لا يقيوان رغمينيا فليقول خيرا خيرا كو قولا أو ليصبتها اسكعان مصر ومن كان يمن بالله ولا من اخر القف لا فليكرم الجار ودليس يسحوان اجيو ومن كان يمن بالله ولا من اخر القف لا قيام ربنا يا فليكرم الضيف ومرتديس احوان اجيو ومرتديس مرقا حوان اجيو وليها اللهم صل عليه فليكرم وكرم يضيف مرتديس جائزته جائزته مرقا جائزته مرقا سحوانا اللهم صل على قابل سان في سويا يسودويتهس ojalisaa isoo mahay waayo umu waa leela habeen iyo maani weeyaan modhiyaftu martiisuna oo labada habeenka iyo maani ka ugu wadqaysa deewad la dadaalaysa ay markaa wax weyn baa markaa wuxuu korbaado haynaysa ama waa inta kale deewada xafad و ضيافته هنا ثلاثه ايام وصاد احنا المدويان فما كان بعد ذلك انتهي حيكدبيها فهو صدقه وصدقه هو سلقيس انس وحقيقه حقيق وليده كبا قادوا يسسخو يا لكن انت اكو حقك هو له يوم دي دييدك تسموغ واجبك هو حتى حتى ديده دا حق لهي ان هو كاقه قاطه و هو كنولان يا حبيبك اي ماريكاس اما مر خاصا ويان انو وجائز و... وجائز اخذك حقا ولو سر كضيف فوا حق ابو دينو عاجل ويجائز اخذك مال نستحق شرعا ولو سرقا ضيف فوا حق وكا بينك صاصوا ولا يحل حلاله ولا ييسان يثوي نغادو عند وقتي حتى يخرجه الاو خريريو qoofki markaa suuxa way soo ciidaya wuxuu ciidayaa masalan kasoo qaad iyo qoofki markaa ciidaya wuxuu wuxuu ku ليس aad marka qalayso oo masalan markuu muxusiiyaha duwaayo masalan daduu ku dhigmo banaaya marka nagaadiga actiisu ku nagi yahay ama qowl xun buu dhahayaa uu ku dambadaabo ama ficil xun حديث البخاري بسم الله وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن مصالح الصمان الذكوان الزيات بالإلها عن أبي غريرة رضي الله تعالى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله بحيري بينما وقت رجل يمشي وصعر بطريق وضي يشتئذ وقتها يشتد وحكوات كان عليه دوشي سلع الله شوام فيه فوجد بئر عالبها لمرقه فنزل فيها وده لمرقه فشرب المرقه سعب به وخرج جوابه حي فيا كلبه على أي مرقه و ايها الله مصاوي رحمه منك يا الله وعن مدي عيسى لمها يكلني نريد بالخاص هويان يا فيدا كلمه باي او يلحط يراغريا يا اوندرتي يا كل سراء عيد من عدش اون دقتي فقال الرجل لنكي وحور إلا قد بلق وحاق قاري هذا الكلب أيقا لأن العطش أونك حقيسا مثلو الذي كيوك اللي كي بلق مني عني قيسو قاري فنزل بئر عركي بحاصي قد قد يقولي لكي مرقاس فملأ خفه وخفكي سيب صوته وحيا ثم أمسكه ومرقاسه وحاوي أقصه قطبي في أفكيسي حتى رقي الله عركي وصوفه لي فسق الكلب أيق بوضع به فشكر الله الله, الله إله باكشه قد يتوارك وتعانى بوايه إلهي ما كنشق دي أمهب نقي فغفر الله من خسود من عفه فقالوا وحيرا يا رسول الله وإن لنا من نصرنا ذي في البهائي من حولها. لا لأجرم أجرم كهلين فقالوا وحيري في كل ذات كبدين في كل ذات كبدين من قصر بها صاحبة رضبتين وقيم أجرم أجرم كسوان آه والله اللهم صل عليه طه عمله هذه هل بن قيسان عن جابر بن عبد قال وحور بعث رسول الله بات صلى الله عليه وسلم بعث في دم رسوله ديري قبل الصاحلي قبل الصاحلي حق المرقى الصحابة يبدح يبتئي ذا فأمر عليهم أمير قدقى أبا عبيدة من جرغاح وأمير قدقى أبا عبيدة من جرغاح وعامر عبد الله من جرغاح وياني وهم يون ثلاثمائة صدح بقلبه حيث يصدروا رواية مشهورك وحكنا لكل هذا النساء وحيث لما تبدع عشر وثلاثمائة waa dawriga 11 iyo 3300 iyo 11 markaas waxaa wayn qaaluhuuri waan aan fiihin mana daxdoodan ku sugnaa qaalajaabru xuri waan aan arigna fiihin boosaas ku daxjale marqaar waayna muslim waxa ku sugnaa fiihin umar iyo khattab waay faga qaaluhuuri saxarigna waan ubaxnay فأنه زاد صحيبي ودماتي فأمر أبو عبيدة تو أمر بأزواد ذلك الجيش أين قيسله صحيبيسا فجمع ذلك كاول صوري كله دمانتي فكانوا وحو اهاده مزواديت سنول لمقربدود تمل سنهقتي قال وحوره فكان وحوا يقويت يقوتناه كنقوديه كل يوم امانك ثقليل قليل غير ايه حبه حبه تمره حتى افري لاو الماضي ولم تصبر ان ما اشي بلى تمره تمره تمره تمره حبه حبه تمره وان بانوا قادين المرقه فقلت وحانري وماله البحر تمره غسيله والله ورنا تسوني تمره فقلت وحانري ويري جابر بان كوري ويري ما هذو ila dhawiyay ka waran iyo yaswaab bilu kisan waah bilu kisan ba wuxuu rafaqta jaamru waan kuulay waana tauney tabraatu wa habati wada maxay dii qaba faqalo wuxuu laqad wajadna waan helay faqdaha wa iitankedi habati lafteediba wayniba aniga habadda markha kulaba culu soo habadi maxay qon daladee habati lafteedina oo yaane waamaha in nusu haa kuu moosnaa waad murgo ma kuuntumta sanacuna biya maxaa ku sameeyayteen bu ku yiri waxa sawxuray namusaha wana moosnidlina kamaayo iyo moosus sabiyuu ilma hadsoomo salaatidii naaska saaso kala nuu moosnidlina seena hor inoo go dhammaaday wiye sumo nasrabaa alleha ma biyo حين او لقد وجدنا وانهم فقدها ويتن كه في حين فن الخدمات قالوا و خورس منتخين الى البحر بدا حقي انه اوكعني مره فيذا حوت و ابو حوت ب فيذا واضحوت مناد وفجائي حوت واسوجينسي فأكل منه ذلك الجيش عيداً قاصة عمره الثمانية عشر لليلة سيدان يطلعهم بعنينه وهو دابد ويين بيدي حيد. ثم أمر عبد العبيدة هو أمره بضلع عين اللواء فيروط أو من أبلاعه كلهم كاللواء فيريسي كمدها وعلى التجاملية فنصل على اللواء فيروط بالتاغي ثم أمره أمره برغاحلة حلبه أمر, أمر مرقى faraj halad waa la hiliyeeyay sidoo marqab way way maaqtay xaxda huma loo di feerood hoos uda walan to simho ma inaasiibay way hoos moostay karo baa dheeray jaa waliska baa farwaayot iyo barkad waxay adeeyay marka saxawayaan ee aur tii u hiliyeeyay hadaan nimu si saaray oo heelo si fuul u kaloon ka ishiisa ayaa waxan sameeyay dilnay subaga ku jira iyo xayidha ku jirta suba badnideeda eelo kale noqoto waan dar san jirnay koobisa soo qaadalo umma no soo dar san jirnay waala qurquriyo hada darso waan dil laga hadbiyo wiyo arzaaq la helay muslim muktas hadith bukhari muslim ba saasaari qala malahu wuxu وحدثني عمالك عن, عن زيدنا اصلا المدني عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جده ايبي عن عمرو عمر بن سعد بن معاذ من مرخصحه وياه الله سبحانه بوخاري قال المفرد جوريا لساننا ومرخصحه ويسنا وكوري مرخص في مسند مالك مرخص اللهم صل عليه حال الى مرخص عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ الاشحلي ابو محمد المدني waa ugu muqaddar walaalno isbaheeyaa allahumustaan inu hubaan fi siqaas ku kashay way ay ayay magaceeda wax ay ku warrana ayay magaceeda hawaada dhijil hawa biltu yasiib bin suka bal dhijilay wana tan sheegay le ah abdulaham bin gujeed al عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري يا نساء المؤمنات قبرها مؤمناتك لا تحقرنا يا ريساليم حدا كنا متكين نجارتها قبرنا الدرس كذا وحيوه هذين ولو قراء عشاتك لا يفقر يقوب كيف هم الله محرقا أول الشيء لولا قبي حديثة مرخة سحوة يا بخاري, بخاري, بخاري يا مسلم باصو ساري وحدثتني عن, عن عبد الله بن ربي بكر حديث عن عبد الله بن بكر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ويهود الله أن عضله بهو حلودي دعناك للشخم يحيطن عونتان كيدا فباعوه ويبيا فاكلوا ثمنوا لعكتين سبعونين حديث في المرقى صحوة يوامر الصل حديث أبو قاله حوت الجميسة في صيح باب لا يذاب شحم الميتة اللي مطلع عليها بيتها حيلة ولا يباع وذكوه سبا قيسا لم يبيا واي بالغاص حديثك كلام رخ قت الله اليهود حرم قت الله اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوها فضاعوها رخلك وخوك خلاف فك دي مساله محمد حديثك مرسل وياه لكن البخاري وصحه رسومه مفصله يا مسلم وصححه ومتفق عليه دي وحدثني عن مالك انه بلغه حسو غاري مارك ومن بلاغاته بلاغات ومعتوره سينهروا سوشني ان عيسى بن مريم كانوا هو يقولوا كيده عيسى بن المريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم تصليم وعريد لمرقى السحويان يا ابن إسرائيل يا ابن إسرائيل عليكم دوشين نوحات اللازمتين بالماء بيها القراحي مرقى السحويان عد بيها النظيفة معناه والبقل البرغي بقل كي يبق وحيرها كصوى بقله وحاولها يخضارتك كصوى بقشة برغيك هو بضعناه معناه وخفز الشعيري مرقى السحويان عندي أراضي يبقى الله أسمى وياك مني في حديث الدغيا وخفصل برقي اي مارخا عجارو مارخا لغه سمي قوالينكا فين ما كويدن كون لانتقوم بشغره شغريسه مارخا وني ساي قتيل واي اللهم صلو عليه طلا مارخا نوع ما ماشي سواه ويسق قصه اسرائيليه هو نوع من وثائق aa allahumma salla alayhi wa sallam kasto kolay israili iyo yaane kasto marka marqas كل allahumma salla maana kolay saham marqas marka wuxuu ugu diiday marka marqas xawiya qanjerada qabani ka laga sameeyo yaanu way fiicantahay mahadna qiisana ma awoodi كان مرخا سميّا وحدثني عن مالك بأي وارخمه عن أنه بلغ وحسوقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسيدي وصواق عليهم في فيه أبا بكر الصديق وكهل وعمر وخطاب فسألوا ما هو يديه فقال وحيرهين أخرجنا الجوع قاجة نصوص عرطي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري وانا عنينا أخرجنا الجوع قاجة نصوص عرطي وانا لفتيدنا فذهبوا إلى الهيثة من التيهان بأتقال الأنساري فأمر اللهم بشعير هذا وأمره عند وقته سعيده يعمل لك الشقيني يمرك يعني وقال الردق يوم على الشهده وقام ويسادي ينبح ويساقه وقو الله بي شاطرنا فريا فقال الرسول له الحكولي صلى الله عليه وسلم ما كب وحتفه غتا عن ذات التأبري عراه صاحبك عيالك هذا ما ليسه فأي الله نقول لكم عادي نقول لكم محبا عن اللهين فذهب اللهم فذبح وقوع اللهم يا رشاطنا يا واستعذب اللهم واستعذب وصاد ضاري ولي واستعذب اللهم وحؤكيني ما أنبيو يعني وجاء اللهم بماء عذب بيمعان بلي من نرخ معنوا السلام واستعذب اللهم ما أن بيمعان ووكيني فعلق في نخلة قو حلو خوره مرخا سحويا في <تصفيق> نخله تمرخا سحويا ان تيمر با لغاسو لالادي سي حووله مرخا سو قاطان بيها سي قوبودان معنا يعتبر لغاسو لالادي مرخا ثم ووت بذلك الطعام القاشن كاس لالا يبت منه داشن لوح كعنهم وشربوا من ذلك الماء بيان وكعبن فقال رسول الله الحول صلى الله عليه وسلم لا تسألوا النواب اللي دي عن العيم هذا اليوم مارك يسألوا النعمة يسألوا اللي دي ويدين ويدينتها سؤال امتنانة سؤال حساب معها والغو قال الله يسألوا يا بوياني يأتلوا حسابنا يا الله وقف سنة يا, يا معها حديثنا مسلمين بصوصها رفي صيحي وحدثني عن مارك الواي اللهم السلام عليكم هكذا ينقضوا عشر رسول الله تعالى هكذا ينقضوا